قَالُوا إِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن يُقَتَلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا وَلَو أنَّهُم فَالُوا مَا وَابُونَ بِه لَكَانَ خَيرَ لَهُم وَأَشَدَّتَ السبتَ وَلَوَّهُثَالوا ماَاوغُونَ بِه لَكَانَ الْعَظِيمَ وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ لَدُنَّا هُيُناً أَغْرَنَاضِعَ وَلَدَيْنَا هُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَلَدَيْنَا هُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَمَن يُطِعِ الله كَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُطْعِمَهَا وَهُوَ سَائِلٌ حَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا حَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى يا الذين امنوا خذوا حذركم فان في ثبات او انفر جميعا, جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم بَيْنَكُمْ بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ولئن أصابكم فضل من الله لك ان لم تكون بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم لا يقولن انك ان لم تكن بينكم لَكِنَّ لَن تَفوزا زينف و زينهم وتتمنى لئن لم ينصركما هم كفوز فوزا عظيما بل يقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالاخره ان في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما